يوبي من ثقل الجنوب اللي عليه وش تنهد لي لما بي احكي لنا سنين العمر مرتني وانا في غفلتي لع عميت وكنها الدنيا بتبقى في يديني دوم سنين العمر مرتني وانا في غفلتي العام عميت وكنها الدنيا بتبقى في يديني دوم جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عتاب لها في خاطري ذكرة ونا من بعدها محروف جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عتاب لها في خاطري ذكرة ونا من بعدها تجاه الوقت المظلم حقوق الوالدين وخوف صرخت لا سمعت إلا صداهم في الثرى مغمو تجاه الوقت أنا والدمع والليل شقاوي كننا أقرأ أحس الروح بي تطلع وقلبي بالعلى مكلوم أنا والدمع والليل شقاوي كننا أقرأ حس الروح بيتطلع وقلبي بالعلى مكلوم رسمت بداخلي قصة وانا من حالتي مرتب سرق مني عما قلبي طريق الخالق مرسوم رسمت بداخلي قصة ونا من حالتي مرتاب سرق مني عما قلبي طريق الخالق مرسوم ألا يا نفسي أشقيتك بعد كان الهوى غلى خلاص اليوم بعلنها بقلب الصادق المضيوم ألا يا نفسي أشقيتك بعد كان الهوى غلى خلاص اليوم أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على سجادتي موسوس أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على سجادتي موسوم إلهي غافر الزلة رحيم بعابدك الأوى كريم تفرح بتوبة من من عماه اليوم إلهي غافر الزلة رحيم بعابدك الأوى كريم فرحب توبة من أبصر ذن عماه اليوم لها <لحجت> اشتب كل ما فيني وبطرق كل يوم الباخ ولا خابت مساعي من طرق بابا الكريم اليوم لها اجتب كل ما فيني وبطرق كل يوم الباب ولا خابت مساعي من طرق بابا الكريم